أستلم إيه؟ ده يختار بالموافقة على تحويل جزء من شقيتها المكتب استشارات زوجية المحامي بتاعها أقدمه والحي وافت نعم يا نهار يا وريني كده وده تقدم إمتى؟ من يومين كده؟ يا سلام والحي قتوا وافقتوا عليه إيه السرعة والنشاط ده يا خوي؟ دا حلم نفضل نلف ونظور على ما كتب بالأسبوع عشان حتة ورقة لاتروح ولا تأجي أولاً دا كان زمان يا هانم يا أخويا بلا هانم بنزفت ثانياً الست سعيدة عملا للخير يعني لها تاخد أبيض ولا سوي والطلب المقدم بيقول كده وكان لازم نقف جنبها هتوقعي ولااجي وقت تاني هات هات يلو خلينا نقص يلو, يلو. كده الموضوع كبر ودخلنا عيش الدبابير ما هو دا اللي ألقني ولا تقلقي خالص المهم الورق اللي اشتريت بيه معاكي طبعا انا كنت بشتري من معايا وبعد كده بصرف عشان الروتين وما يعطلش البنات هنثبت الاول الكلام ده وبعدين نرفع قضيه رد شرع الو ايوه يا استاذ معاطي بجد طب الحمد لله اشكرك من كل قلبي الف الف سلام اعمل حسابك على حرب طاحنه يا حاجه مش معقول كده عندي خمس عيال وحامل انت مش بتقولي جوزك على بابا الله ايوة يا دكتور وانا مالي امال بتخلفه تاني ليه؟ وانا مالي جوزي عايز الواد ولو ربنا بقى مش كاتب الولد عمرك ما هتجيبيه وانا مالي حماتي بتقولي الواد سند يا دكتور ولو ما جبتلوش الواد هتجوزه تاني طب وهتأكلوهم ازاي؟ وانا مالي اهو كل عيل بيجي برزقه الله يخرب بيت الجهل والكلام اللي جابنا الورا ده عموماً يا ست لازم تأخذي فيتامينات عشان صحتك ضعيفة وديب كما على كده؟ معرفش؟ هيسألي في الصيدة ليه؟ ألو؟ أيوة ماما إيه دي بس عشان أعرف فيه إيه؟ أيوة شقة نصاها بإسمي ونص التاني بإسم سعيدة إيه بس يا ماما عشان مش فاهم أي حاجة لا فاهمه بتستعبط وإيه المطلوب؟ تنزل حالاً تكتب نص الشقة اللي بإسمك تكتبه بإسمي أنا نعم قصدش معنا يعني عشان تلقص المشروع بتاعي زي ست مراتك مع عمل الله هو أنتو بقى هتتخنقوا مع بعض ويطلع علي أنا يعني حضريك تعملي مكتب في نص الشقة وهي مكتب في النص الثاني وابقت أنا ومقصوف الرقب على السلم ولا إيه؟ أهلاً يا هانم اتفضلوا يا استوات أستوات سمع عليكم وعليكم السلام بص يا ريس بقى عايزك تقسم الشقه دي نصين بقى اللي متل كده بحيث يبقى يعني هتفضل <تصفيق> واقف كده ساكت يا حبيبي زي عسكر المرور ماما في ناس غرب <تصفيق> وايه اللي جاب الغرب هنا ايه ده يا سعيده خدت ترخيص الحمد لله يا حبيبي حبك بورس قلت اعمل لك مفاجاه واجي لك على سهوه مش انت فرحان ومبسوط بيا يا روحي اه اه اي اه اصل مبسوط بس مستغرب مبروك يا ماما الله يبارك فيك يا تيمو يا ماما يا منافق. ممكن بس شوية كده عشان ناخد المقاسات مظبوط استنى يا جدعان توقو خد أمك وخش جوه يا يسري مش عايزين فضايح حاضر تعالي يا ماما انت جوه انا مست حتحرك من هنا فاهم ارجوك ارجوك يا ماما مفيش حاجة حتحصل دلوقتي بس بس تع... تعالي بس يلا يلا الدفتر ده تاخدو وترجع كل المشتريات وتواريخها وإصالات استلمس نسمة وتعيد التواريخ زي ما فهمتك انا هستفاد ايه ما تبقاش ط يا أستاذ مخيمر إحنا عارفين اللي فيها الكنتين والمشتريات وترميم الفصول يخرس بقى شوف عايزين هتشاور وأقولك تتشاور مع مين يخرب بيتك لا ما تقلقش هتشاور المدام المدام علاقتها إيه بالموضوع؟ دي حب عمري إيه المياعة دي؟ ما تسترجل يا جدع؟ على الإذن هتشاور وأقولك أيوة حضر حضر هاجيلكو حالا. لكن هي كده هورطتك اغصي عليكي يا سعيده دي جاحده ولا يفرق معها حاجه غير اللي في دماغها طب ويسري جوزك بصراحه هو اللي كان صعبان عليا لا عارف يرضيها ولا قادر عليا وهتبتدي مشروعك امتى هي فرصه اني واخده اجازه اجباري وكان لازم ابدا بس ما عملتش اي دعايه بصي انا رايي ان غير وسائل الدعايه العاديه زي السوشيال ميديا والحاجات دي لازم يبقى فيه دراسه اجتماعيه للمنطقه بتاعتك وزيارات منزليه كمان. طبعا هو انت على اساس علم الاجتماع المهم حماتي المصونه تسيبني اعمل اللي إذا اسمه ووظفته وعنوان سكنه هو ده الصح مدام هتشغاله معاك وتدفع له فلوس لازم تعرف عنه كل حاجة ما تقلقش يا مولانا دوات غلبان ما حدش غلبان يا مخيمر في الزمان ده انت تسمع الكلام وتنفذ اللي بنقول ماشي يا مولانا ينفذ فورا احنا متحاصرين في كل حتة ومش نقص معقول؟ ما فيش ولا حالة؟ بص يا دكتور الستات اللي كانوا بيجوا زمان عشان يتابعوا حملة قبل الولادة ما عدوش موجودين الست من دول تقولك بدل مصرف مواصلات وادفع كشف ما عدي على أي مستشفى عامة تابع ببلاش ونفلس احنا بقى بعد الشر عليك من الفلس يا دكتور ليش أبقى تقرف؟ ياه ده انت شايل ومعبي قوي يا دكتور أقولك إيه بس يا ميرو قول يا دك وقول احنا ورانا إيه؟ فطفط كده وهتلاقي سرك في بير أم ممراتي سع الخير. انا جرتكو هنا في العمرة اللي في أول الشارع وفتحت مكتب استشارات زوجية للمتزوجين والمقبلين على الزواك اهلا وسهلا وده بكان بقى يا مداء لا ببلاش ومساعدة الأهل الحي والمنطقة وانت هتكسبي إيه بقى إن شاء الله يعني هكسب إيه هكسب معرفة وصداقة ومودة وكله في الاخر في مزان حسناتي إن شاء الله مم. ما شاء الله ما شاء الله والعيادة فين بقى عشان أحجز يا دكتورة لا حضرتك تقدري تحجزني أونلاين ولو حتى حد يعني مكسوف أو مش قادر يتكلم يقدر يدخل على صفحيتي أونلاين على الفيسبوك وأنا أجاوب بكينك لكن طبعا التواصل البشري مهم حسة انك مفسوطة بصراحة في الأول وإنا بقابل الناس كنت محرجة وهم مستغربين من جرائتي لكن بعد مرور الوقت خدت ثقاف نفسي وبتيتحس إني قريبة من كل الناس وهم؟ إنتي عارفة إحنا شرقيين ما تعودناش نفات فضئة إلى أصحابنا وحتى فكرة الطبيب النفسي دي اللي هي في العالم كله هنا بتخوفنا بس أنا متأكداً أن شوية شوية كله هيتعود المشاركة والفضفضة من غير لخوف ولا كسوف سيبك مني جوزك عامل إيه يا ميتر أنا بشكرك جداً على البلاغ ده والله يا فندم مش عشان مراطي لها دخل بالموضوع لكن لأني عارفها كويس وعارف أخلاقها ومتأكد أن فيه فساد في الموضوع ده كله على بعضه ما تلقش يا ميتر إحنا متبعيني الموضوع ده وبنحقق فيه وأنا تحت أمركو في أي حاجة امشي في الإجراءات عادي واسيبي البايع علينا مساء الخير يا فندم مساء النور يا حبيبتي كنت بسأل على دكتورة سعيدة بتقولي <تصفيق> مين يا أختي؟ دكتورة سعيدة سعيدة مش دكتورة أنا اللي دكتورة يا حبيبتي عموماً أنا كنت جاية عشان استشارة خشي خشي يا حبيبتي أنا الدكتورة وهي التمرجية بتاحتي